بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني عشر من شرح ابن عقيل الرابع عشر ويجيء بناء تفعللة لمطاوعة بناء فعللة نحو ذحرجت الكرة فتذحرجت وبعثرت الحبة فتبعثرت الخامس عشر ويجيء بناء إفعلل لمطاوعة بناء فعلل أيضا نحو حرجمت الإبل فحرنجمت السادس عشر ويجيء بناء إفعلل للدلالة على المبالغة نحو اشمعل في مشيه وإشمأز وطمأن وقشعر الفصل الثالث في وجوه مضارع الفعل الثلاثي مد عرفت أن الماضي الثلاثية يجيء على ثلاثة أوجه، لأن عينه إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة، وعلم أن الماضي المفتوح العين يأتي مضارعه مكسورة العين أو مضمومها أو مفتوحها، وأن الماضي المكسور العين يأتي مضارعه مفتوح العين أو مكسورها ولا يأتي مضمومها، وأن المضارع المضموم العين لا يأتي مضارعه. إلا مضموم العين أيضاً، فهذه ستة أوجه وردت مستعملة بكثرة في مضارع الفعل الثلاثة سعالاً من بعض. أولاً، الوجه الأول، فعليه يفعل بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع. نحو ضربه يضربه ورماه يرميه وباعه يبيعه ولازم النحو جلس يجلس وهو مقيس مضطرد أداه تتب ورث الحبل يرث وصح الأمر يصح وهو مسموع في غير هذه الأنواق ثانيا الوجه الثاني فعل يفعل بفتح عين الماضي وضم عين الماضي عديا نحو نصره ينصره وكتبه يكتبه وأمره يأمره ويجيء لازما نحو قعد يقعد وخرج يخرج وهو مقيس مضطرد في واوي العين نحو باء يبوء وجاب يجوب وناء ينوء وآب يؤوب وفي واوي اللام نحو أسى يأس وتلا يتلو وجفى يجف وصفى يصف وفي المضاعف المتعدي نحو صب الماء يصبه وعبه يعبه وحثه يحثه ومج الشراب يمجه وفي كل فعل قصد به الدلالة على أن اثنين تفاخر في أمر فغلب احدهما الآخر فيه سواء أكان قد سمع على غير هذا الوجه أم لم يسمع إلا أن يكون ذلك الفعل من أحد الأنواع الأربعة التي يجب فيها كسر عين المضارع وقد ذكرناها في الوجه السابق فتقول تضاربنا فضربته فأنا أضربه وتناصرنا فنصرته فأنا أنصره ثالثا الوجه الثالث فعل يفعله بفتح عين الماضي والمضارع جميعا ولم يجئ هذا الوجه إلا حيث تكون عين الفعل أو لامه حرفا من أحرف الحلق الستة التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نحو فتح يفتح وبدأ يبدأ وبهته يبهته وليس معنى ذلك أنه كلما كانت العين أو اللام حرفا من هذه الأحرف كان الفعل على هذا الوجه فكل ما كان على هذا الوجه فإن عينه أولامه حرف حلق وليس كل ما كانت عينه أولامه حرف حلق قد أتى على هذا الوجه نحو ناء ينوء وجاء يجيء وساء يسوء ويجيء الفعل على هذا الوجه لازما نحو ناء يناء ومتعديا نحو فتح يفتح ونها ينها رابعا الوجه الرابع سائل يفعل بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع وهذا هو الأصل من الوجهين اللذين يجيء عليهما مضارع الفعل الماضي المكسور العين لأنه أخف وأذل على التصرف وأكثر مادة وكل فعل ماض سمعته مكسور العين فاعلم أن مضارعه مفتوح العين إلا خمسة عشر فعلا من الواوي الفاء فإنها وردت مكسورة العين في الماضي والمضارع وسنذكرها في الوجه الخامس ويجيء الفعل على هذا الوجه لازما نحو ظفر بحقه يظفر ومتعديا نحو علم الأمر يعلمه وفهم المسألة يفهمها خامسا الوجه الخامس فعل يفعل بكسر عين الماضي والمضارع وهو شاذ أو نادر ولم ينفرد إلا في خمسة عشر فعلا من المعتل وهي ورث وولي وورم وورع وومق ووفق ووثق ووري المخ ووجد به ووعق عليه وورك ووكم ووقها ووهم ووعم الوجه السادس فاعل يفعل بضم عين الماضي والمضارع وقد عرفت أنه لا يأتي إلا لازما ولا يكون إلا دالا على وصف خلقي أي ذي مكث ولك أن تنقل إلى هذا البناء كل فعل أردت الدلاله على أنه صار كالغريزه أو أردت التعجب منه أو التمدح به ومن أمثلة هذا الوجه حسن يحسن وكرم يكرم ورفها يرفه انتهى الباب الثاني في الصحيح والمعتل وأقسامهما وأحكام كل قسم يقسم الفعل إلى صحيح ومعتل فالصحيح ما خلت حروفه الأصول من أحرف العلة الثلاثة وهي الألف والوا والياء والمعتل ما كان في أصوله حرف منها أو أكثر والصحيح ثلاثة أقسام سالم ومهموز ومضعف فالسالم ما ليس في أصوله همز ولا حرفان من جنس واحد بعد خلوه من أحرف العلة نحو ضرب ونصر وفتح وفهم وحسب وكرم والمهموز ما كان أحد أصوله همزا نحو أخذ وأكل وسأل ودأب وقرأ وبدأ والمضعف نوعان مضعف الثلاثي ومضاعف الرباعي فأما مضعف الثلاثي فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو عض وشز ومد وأما مضعف الرباعي فهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل ووسوس وشاشا والمعتل خمسة أقسام مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ولفيف مقرون فالمثال ما كانت فاؤه حرف علة نحو وعد وورث وينع ويسر والاجوف ما كانت عينه حرف عله نحو قال وباع وهاب وخاف والناقص ما كانت لامه حرف عله نحو رضي وسرو ونهى واللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي عله نحو وفى ووعى ووقى واللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي عله نحو طوى وهوى وحية والكلام على أنواع الصحيح والمعتل تفصيلا يقع في ثمانية فصول الفصل الأول في السالم وأحكامه وهو كما سبقت الإشارة إليه ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة وقولنا حروفه الأصلية للإشارة إلى أنه لا يضر اشتماله على حرف زائد من همزة أو حرف علة أو غير ذلك وعلى هذا فنحو أكرم وأسلم وأنعم يسمى سالما وإن كانت فيه الهمزة لأنها لا تقابل فاءه أو عينه أو لامه وإنما هي حرف زائد وكذا نحو قاتل وناصر وشارك ونحو بيطر وشريف ورودن وهوجل يسمى سالما وإن استمل على الألف أو الواو أو الياء لأنهن لست في مقابلة واحد من أصول الكلمة وإنما هن أحرف زائدة وكذا نحو إعلوط وهبيخ يسمى سالما وإن كان فيه حرفان من جنس واحد لأن أحدهما ليس في مقابل اصل وانما هما زائدان وحكم السالم بجميع فروعه أنه لا يحذف منه شيء عند اتصال الضمائر أو نحوها به ولا عند اشتقاق غير الماضي لكن يجب أن تلحق به تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا ويجب تسكين آخره إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أما إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فإن كان ألفا فتح آخر الفعل إن لم يكن مفتوحا نحو يضربان وينصران واضربا وانصرا وإن كان آخر الفعل مفتوحا بقي ذلك الفتح نحو ضربا ونصرا وإن كان الضمير واوا ضم له آخر الفعل نحو ضربوا ونصروا ويضربون وينصرون وضرب وانصروا وإن كان الضمير ياءا كسر له آخر الفعل نحو تضربين وتنصرين واضربي وانصري وإنما يفتح آخره أو يضم أو يكسر لمناسبة أحرف الضمائر ويجب أن تقارن صيغ جميع أنواع الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر بصيغ هذا النوع فكل تغيير يكون في أحد الانواع فلا بد ان يكون له سبب لقتضاه وسنذكر مع كل نوع ما يحدث فيه من التغييرات واسبابها ان شاء الله الفصل الثاني في المضاعف واحكامه هو كما علمت نوعان مضاعف الرباعي ومضاعف الثلاثي فأما مضاعف الرباعي فهو الذي تكون فاءه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل ودمدم وعسعس ويسمى مطابقا أيضا ولعدم تجاور الحرفين المتجانسين فيه كان مثل السالم في جميع أحكامه فلا حاجة بنا إلى ذكر شيء عنه بعد أن فصلنا لك أحكام السالم في الفصل السابق وأما مضاعف الثلاثي ويقال له الأصم أيضا فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد وقولنا عينه ولامه يخرج به ما كان فيه حرفان من جنس واحد ولكن ليس أحدهما في مقابل العين والآخر في مقابل, في مقابل اللام نحو إجلوذ وعلوط فإن هذه الواو المشددة لا تقابل العين ولا اللام بل هي زائدة وكذلك يخرج بهذه العبارة ما كان فيه حرفان من جنس واحد وأحدهما في مقابل العين والثاني ليس في مقابل اللام نحو قطع وذهب فإن الحرف الثاني من الحرفين المتجانسين في هذين المثالين وأشباههما ليس مقابلا للام الكلمة وإنما هو تكرير لعينها وكذلك ما كان أحد الحرفين المتجانسين في مقابل اللام والآخر ليس في مقابل العين نحو احمر وحمر ونحو اقشعر وطمأن فإن أحد الحرفين المتجانسين في هذه المثل ونحوها ليس في مقابلة العين بل هو تكرير لام الكلمة والمثال الذي ينطبق عليه التعريف قولك مد وشد وامتد واشتد واستمد واستمر ولم يجئ المضاعف من باب يفتح يفتح وحسب يحسب بفتح العين في الماضي والمضارع أو كسرها فيهما أصالة كما لم يجئ من باب كرم يكرم بضم العين فيهما إلا في الفاظ قليله منها لببت وفككت أي صرت ذا لب وفكة وإنما يجيء من ثلاثة الأبواب الباقيه نحو شذ يشذ وشد يشد وظل يظل حكم ماضي إذا أسند إلى ظاهر أو ضمير مستتر أو ضمير رفع متصل ساكن وذلك ألف الاثنين وواو الجماعة أو اتصلت به تاء التأنيث وجب فيه الادغام تقول مد علي وخف محمد ومل خالد وتقول المحمدان مد وخف ومل وتقول البكرون مد وخف ومل وتقول ملت فاطمة وخفت ومدت فإن اتصل به ضمير رفع متحرك وذلك تاء الفاعل متكلما أو مخاطبا أو مخاطبة ونا ونون النسوة وجب فيه فك الإضغام نحو مددت وخففت ومللت ومددنا وخففنا, ومددنا وخففنا ومللنا ومددنا وخففنا ومللنا ثم إن كان ذلك الماضي المسند للضمير المتحرك مكسور العين نحو ظل ومل جاز لك فيه ثلاثة أوجه الأول بقاؤه على حاله الذي ذكرناه وهذه لغة أكثر العرب الثاني حذف عينه مع بقاء حركة الفاء على حالها وهي الفتحة فتقول ظلت وملت وهذه لغة بني عامر وعليها جاء قوله تعالى فظلتم تفكهون وقوله جلت كلمته الذي ظلت عليه عاتفه الثالث حذف العين بعد نقل كسرتها إلى الفاء تقول ظلت وملت وهذه لغة بعض أهل الحجاز حكم مضارعه إذا أسند إلى ضمير بارز ساكن وذلك أرف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبه مجزوما كان أو غير مجزوم أو أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوما وجب فيه الادغام يقول المحمداني يمدان ويخفاني ويملاني ولن يمد ولن يخف ولن يمل ولم يمد ولم يخف ولم يمل وتقول المحمدون يمدون ويخفون ويملون ولن يملوا ولن يمد وتقول أنت تملين يا زينب ولن تملي ولم تملي وكذلك تقول يمل زيد ولن يمل ومحمد يمل ولن يمل قال الله تعالى سنشد عضودك باخيك وقال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وفي الحديث, الحديث لن يمل الله حتى تملوا فإن اسند إلى ضمير بارز متحرك وذلك نون النسوه وجب فك الادغام تقول النساء يمللنا ويشددنا ويخففنا وإن كان مسندا إلى الاسم الظاهر أو الضمير المستتر وكان مجزوما جاز فيه الادغام والفك تقول لم يشد ولم يمل ولم يخف وتقول لم يشدد ولم يملل ولم يخفف والفك أكثر استعمالا قال الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وقال ولا تمن تستكثر وقال وليملل الذي عليه الحق فليملل وليه بالعبي حكم أمره إذا أسند إلى ضمير ساكن وجب فيه الادغام نحو مدة ومد ومدي وإذا اسند إلى ضمير متحرك وهو نون النسوه وجب فيه الفك نحو أمددن وإذا اسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران الادغام والفك تقول مدة وظل وخف وتقول أمدد وظلل وخف والفك أكثر استعمالا وهو لغة أهل الحجاز قال الله تعالى واغضض من صوتك وسائر العرب على الإدغام ولكنه مختلف في تحريك الآخر فلغة أهل نجد فتحه قصدا إلى التخفيف ولأن الفتح أخ السكون المنقول عنه وتشبيها له بنحو أين وكيف مما بني على الفتح وقبله حرف ساكن فهم يقولون غض وظل وخففة ولغة بني أسد كلغة أهل نجد إلا أن يقع بعد الفعل حرف ساكن فإن وقع بعده ساكن كسروا آخر الفعل فيقولون غض طرفك وغض الطرف ولغة بني كعب الكسر مطلقا غض طرفك وغض الطرفة ومن العرب من يحرك الآخرة بحركة الأول فيقولون غض وخف وظلة والضابط في وجوب الإضغام أو الفك أو جوازهما في الأنواع الثلاثة أن تقول أولا كل موضع يكون فيه مكان المثلين من السالم حرفان متحركان يجب فيه الإضغام ألا ترى أن مد في قولك مد علي والمحمدان مد تقابل الدال الأولى صاد نصر ونصرا وتقابل الدال الثانية الراء وهما متحركان ثانيا وكل موضع يكون فيه مكانتان المثلين من السالم حرف ساكن لعلة الاتصال بالضمير المتحرك يجب فيه الفك ألا ترى أن مد في قولك مددت ومددنا وكذلك يمد ومد في قولك يمددنا وامددنا تقابل الدال الأولى فيهن الصاد في نفرت ونفرنا وينصرنا وانصرنا وهي متحركة وتقابل الدال الثانية فيهن الراء وهي ساكنة ثالثا وكل موضع يكون فيه مكانتان المثلين من السالم حرف ساكن لغير العلة المذكورة يجوز فيه الفك والادغام ألا ترى أن الدال الأولى في نحو لم يمدد وامدد تقابل الصاد في نحو لم ينصر وانصر وهي متحركة وأن الدال الثانية تقابل الراء وهي ساكنة لغير الاتصال بالضمير المتحرك وهذا الضابط مضطرد في جميع ما ذكرنا الفصل الثالث في المهموز وأحكامه وهو كما يعلم مما سبق ما كان في مقابلة فائه أو عينه أو لامه همز فأما مهموز الفائي فيجيء على مثال نصر ينصر نحو أخذ يأخذ وأمر يأمر وأجر يأجر وأكل يأكل وعلى مثال ضرب يضرب نحو أدب يأذب وأبر النخل يأبره وافر يافر واسر ياسر وعلى مثال فتح يفتح نحو أهب يأهب وأله يأله وعلى مثال علم يعلم نحو أرج يأرج وأشر يأشر وأزبت الإبل تأذب وأشح يأشح وعلى مثال حسن يحصل نحو أسل يأسل وأما الصحيح اللام من مهموز العين فيجيء على مثال فتح يفتح نحو رأس يرأس وسأل يسأل ودأب يدأب وراب الصدع يرابه وعلى مثال علم يعلم نحو يئس ييأس وسئم يسأم ورأم يرام وبئس يبأس وعلى مثال حسن يحسن نحو لأم يلأم وأما مهبوز اللام فيجيء على مثال ضرب يضرب نحو هنأه الطعام يهنئه وعلى مثال فتح يفتح نحو سبأ يسبأ وختأه يختأه وخجأه يخجأه وخسأه يخسأه وحكأ العقدة يحكأه وردأه يردأه وعلى مثال علم يعلم نحو صدئ يصدأ وخطئ يخطأ ورزئ يرزأ وجبئ يجبأ وعلى مثال حسن يحسن نحو بطئ يبطئ وجرئ يجرؤ ودنؤ يدنؤ وعلى مثال نصر ينصر نحو برأ يبرؤ حكمه حكم المهموز لجميع أنواعه كحكم السالم لا يحتف منه شيء عند الاتصال بالضمائر ونحوها ولا عند اشتقاق صيغة غير الماضي منه إلا كلمات محصورة قد كثر دورانها في كلامهم فحذفوا همزتها قصدا إلى التخفيف وهي أولا أخذ وأكل حذفوا همزتهما من صيغة الأمر ثم حذفوا همزة الوصل فقالوا خذ وكل وهم يلتزمون حذف هذه الهمزة عند وقوع الكلمة ابتداء ويكسر حذفها إذا كانت مسبوقة بشيء ولكنه غير ملتزم التزامه في الابتداء قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم وقال خذوا زينتكم وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فاما في المضارع فلم يحذفوا الهمزه منهما بل ابقوها على قياس نظائرهما قال الله تعالى و... وامر قومك ياخذوا باحسنها وقال جل شأنه ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ثانيا امر وسال حذفوا همزتهما من صيغه الامر ايضا ثم حذفوا همزة الوصل استغناءا عنها فقالوا مر وسل إلا أنهم لا يلتزمون هذا الحذف إلا عند لبتداء بالكلمة فإن كانت مسبوقة بشيء لم يلتزموا حذفها بل الأكثر استعمالا عندهم في هاتين الكلمتين حينئذ إعادة الهمزة التي هي الفاء أو العين إليهما قال الله تعالى سل بني إسرائيل وقال فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال وأمر أهلك بالصلاة فأما في صيغة المضارع فإنها لا تحذف قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وقال لا تسألوا عن أشياء إن ترد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها فوزن مر وخذ وكل عل ووزن سل فل. ثالثا رأى حذفوا همزة هذه الكلمة في صيغة المضارع والأمر بعد نقل حركة الهمزة إلى الفاء فقالوا يرى وره قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فوزن يرى يفل ووزن ره فه رابعا أرى حذف همزة الكلمة وهي عينها في جميع صيغة الماضي والمضارع والأمر وسائر المشتقات قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وقال رب أرني أنظر إليك وقال أرن الله جهر وقال أرن الذين أضلنا. فوزن أرى أفل ووزن يري يفل ووزن أري أفي <تنبيه> إذا كان الفعل المهموز اللام على فعل نحو قرأ ونشأ وبدأ وأسدد للضمير المتحرك فعامه العرب على تحقيق الهمزة فتقول قرأت ونشأت وبدأت وحكى سيبويه عن أبي زيد أن من العرب من يخفف الهمزة فيقول قريت ونشيت وبديت ومليت الإناء وخبيت المتاع وذكر أنهم يقولون في مضارعه أقرى وأخبى وانشا بالتخفيف أيضا فعلى هذا لو دخل على المضارع جازم فإن كان التخفيف بعد دخول الجازم كان التخفيف قياسيا ولم تحدث الألف لاستيفاء الجازم حظه قبل التخفيف تقول لم أقرى ولم أبدأ ولم أنش. وإن كانت التخفيف قبل دخول الجازم كانت التخفيف غير قياسي ومع هذا لم يلزمك أن تحذف هذه الألف عند دخول الجازم كما تصنع في الناقص بل يجوز لك أن تحذفها كما يجوز لك أن تبقيها فتقول لم اقرا ولم ابدا ولم أنشى وتقول لم اقرا ولم ابدا ولم أنشى وهو الأكثر وقد يخفف مهموز العين نحو سال فيقال فيه سال وفي مضارعه يسال وفي أمره سل وقد جاء على هذا قول الشاعر سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما قالوا وما صدقوا وقول الاخر ومرهق سال امتاعا باصدته لم يستعن وحوام الموت تغشاه الفصل الرابع في المثال وأحكامه وهو كما علمت مما تقدم ما كانت فاؤه حرف علة وتكون فاؤه واوا أو ياء ولا يمكن أن تكون ألفاً كما لا يمكن إعلال واوه أو يائه فأما المثال الواوي فيجيء على خمسة أوجه الأول مثال علم يعلم نحو وباء ووجع ووجلة ووجل ووحلة ووحمت ووذر ووسخ ووسع ووسن ووصب ووضر ووطف ووطئ ووغر ووقرت أذنه ووقع وولع وولها ووهل الثاني مثال كرم يكرم نحو وثر ووثق ووجز ووجها ووخم ووضع ووقح الثالث مثال نفع ينفع نحو وجا وودع ووزع ووقع ووهب ووضع وولغ الرابع مثال حسب يحسب نحو ورث وورع وورم ووفق وولغ الخامس مثال ضرب يضرب نحو وعد ووثب ووجب ولم يجب من الواوي على مثال نصر ينصر إلا كلمة واحدة في لغة بني عامر وهي قولهم وجد يجد وعليها قول جرير لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا وأما المثال اليائي فإن أمثلته في العربية قليلة جدا وقد جاءت على أربعة أوجه الأول مثال علم يعلم نحو يبسة ويتم ويقض ويقن ويئس. الثاني مثال نفع ينفع نحو يفع وينع الثالث مثال نصر ينصر نحو يمن الرابع مثال ضرب يضرب نحو ينع ويسر حكم ماضي ماضي المثال سواء أكان واويا. أم كان يائيا كما بالسالم في جميع حالاته. تقول وعدت وعدنا وعدت وعدت وعدتما وعدتم وعدتم وعدنا وعد وعدت وعدا, وعدت وعدا وعدت وعدتا وعدوا وعدت وعدنا وتقول يسرت يسرنا يسرت يسرتي يسرتما يسرت يسرت يسرتم يسرتن يسر يسرى يسرتا يسر, يسر, يسرت يسر, يسر يسرنا يسر يسر حكم مضارعه وأمره أما اليائي فمثل السالم لا يحذف منه شيء ولا يعل بأي نوع من أنواع الإعلان وأما الواوي فتحذف واؤه من المضارع والأمر وجوبا بشرطين الأول ان يكون الماضي ثلاثيا مجردا نحو وصل وورث الثاني أن تكون عين المضارع مكسوره سواء كانت عين الماضي مكسوره ايضا نحو ورث يرث ووثق يثق ووثق يفق ووعم يعم أم كانت عين الماضي مفتوحه نحو وصل يصل ووعد يعد ووجب يجب ووصف يصف فإن اختل الشرط الأول بأن كان الفعل مزيدا فيه نحو أوجب وأورق وأوعد وأوجف ونحو واعد وواصل ووازر ووائل لم تحذف الواو لعدم الياء المفتوحة تقول يوجب ويورق ويوعد ويوجف ويواعد ويواصل ويوازر ويوائل وإن اختل الشرط الثاني بأن كانت عين المضارع مضمومة أو مفتوحة لم تحذف الواو لعدم الكسره تقول يوجه ويوجز ويوضؤ ويوخم ويوقح وكذلك يوجل ويوهل ولم يشذ من المضارع المضموم العين إلا كلمة واحدة وهي يجد في لغة بن عامر وقد تقدمت وقد شذ من المضارع المفتوح العين عدة أفعال فسقطت الواو فيها وقياسها البقاق وهي يذر ويسع ويطأ ويلع ويهب ويدع ويزع ويقع ويضع ويلغ وشذت أفعال مكسورة العين في المضارع وقد سلمت من الحذف في لغة عقيل وهي يوغر ويوله ويولغ ويوحل ويوهل وهي عند غير عقيل مفتوحة العين أو محذوفة الفاء والأمر في هذا كله كالمضارع إلا فيما سلمت واوه من الحذف وهو مفتوح العين أو مكسورها فإن الواو في هذين تقلب ياء لوقوعها ساكنة إثر همزة الوصل المكسورة تقول إيجل إيهل إيغر بكسر العين عند عقيل وفتحها عند غيرهم وتقول في أمر المحذوف الفاء رث وثق وثق وعن وصل وعد وصف وتقول أيضا ذر وسع وطأ ولع وهب ودع وزع ولغ وإنما حدفت الواو في الأمر مع عدم وجود الياء المفتوحة حملا على حذفها في المضارع إذ الأمر إنما يقتطع منه تنبيهان الأول إذا كان مصدر الفعل المثال الواوي على مثال فعل بكسر الفاء جاز لك أن تحذف فاءه وتعوض عنها التاء بعد لامه نحو عدة وزينة وصفة وتعويض هذه التاء واجب لا يجوز عدمه عند الفراء ومذهب سيبويه رحمه الله أن التعويض ليس لازما بل يجوز التعويض كما يجوز عدمه تمسكا بقول الفضل بن العباس إن الخليط أجد البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا الثاني إذا أردت أن تبني على مثال افتعل من المثال الواوي أو اليائي لازمك أن تقلب فاءه تاء ثم تضغمها في تاء افتعل في تاء افتعل ولا يختص ذلك بالماضي ولا بسائر أنواع الفعل بل جميع المشتقات وأصلها في ذلك سواء تقول اتصل واتعد واتقى يتصل ويتعد ويتقي اتصل واتعد واتقي اتصالا واتعادا واتقاء فهو متصل ومتعد ومتق إلى آخره وتقول اتسر يتسر اتسارا الى اخره والاصل اتصل فقلبت الواو تاء فصار اتصل فلم يكن بد من الادغام لوقوع اول المتجانسين ساكنا وثانيهما متحركا وكذا الباقي الفصل الخامس في الاجوف واحكامه وهو على ما سبقت الإشارة إليه ما كانت عينه حرفا من أحرف العلة وهو على أربعة أنواع لأن عينه إما أن تكون واوا وإما أن تكون ياء وكل منهما إما أن تكون باقية على أصلها وإما أن تقلب ألفا فمثال ما عينه واو باقية على أصلها حاول وعور وصاول وقاول وحاول وتقاولا وتحاورا واشتورا وجتورا ومثال ما أصل عينه الواو وقد انقلبت ألفا قام وصام ونام وخاف وأقام وأجاع وانقاد واناد واستقام واستضاء ومثال ما عينه ياء باقية على أصلها غيد وحيد وصيد وبايع وشايع وتبايع وتسايفا ومثال ما أفض عينه اليا، وقد قلبت ألفا باع وجاء وجاع وأذاع وأفاء وامتار واستراب واستخار ويجيء مجرده بالاستقراء على ثلاثة أوجه الأول, الأول مثال علم يعلم وويا كان أويائيا نحو خاف يخاف ومات يمات وهذا يهاب وعور يعور وغيد يغيد الثاني مثال نصر ينصر ولا يكون إلا واويا نحو ماج يموج وذاب يذوب الثالث مثال ضرب يضرب ولا يكون إلا يائيا نحو طاب يطيب وعاش يعيش ولم يجئ على غير هذه الأوجه حكم ماضيه قبل اتصال الضمائر به يجب تصحيح عينه أي بقاؤها على حالها وواوا كانت أوياء في المواضع الآتية وهي أولا أن يكون على نثال فاعل بكسر العين بشرط أن يكون الوصف منه على زينة افعل وذلك فيما دل على حسن أو قبح نحو حول فهو أحول وعور فهو أعور وحيد فهو أحيد وغيد فهو أغيد فإن كان على مثال فعل بفتح العين اعتلت عينه أي قلبت الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو باع وعاث وقال وصام وإن كان على مثال فعل بالكسر لكن الوصف منه ليس على مثال أفعل وجب إعلاله أيضا نحو خاف فهو خائف ومات فهو ميت وشذ الإعلال في نحو قول الشاعر وسائلة بظهر الغيب عني أعارت عينه أم لم تعارى ثانيا أن يكون على صيغة فاعلة سواء كانت العين واوا نحو حاول وجاول وقاول وصاول أم كانت العين يا أن نحو بايع وضايق وباين وداين وعلة وجوب تصحيح هذه الصيغة أنما قبل العين ساكن ولا يقبل القاء حركة العين عليه ثالثا أن يكون على مثال تفاعله سواء كانت العين واو النحو تجاولا وتصاولا وتقاولا وتفاوتا وتناوشا وتهاونا أم كانت العين يا النحو تداينا وتبايعا وتباينا وتزايدا وتمايدا والعلة في وجوب تصحيح هذه الصيغة هي السابقة في فاعلة قال تعالى إذا تداينتم بدين رابعا أن يكون على مثال فعلة بتشديد العين سواء أكان واويا النحو سول وعول وسوف وكور وهوم وهو وهون أم كان يائيا النحو بين وبيت وسير وخير وزين وصير ولم تعتل العين فرارا من الإلباس إذ لو قلبتها ألفا لقلت في بين مثلا باين قال تعالى فطوعت له نفسه خامسا أن يكون على مثال تفعل سواء أكان واويا نحو تسول وتسور وتهوع وتقول وتلون وتأول أم كان يائيا نحو تطيب وتغيب وتميز وتصيد وتشيع وتريث والعلة هي علة السابق قال تعالى إذ تسوروا المحراب وقال سبحانه وتبين لكم كيف فعلنا بهم سادسا أن يكون على مثال فعل سواء أكان واويا نحو أحول وعور وسود أم كان يائيا نحو إبيض وغيد وحيد ولم تعل العين لسكون ما قبلها ولم تنقل حركتها إلى الساكن قبلها مع أنه حرف جلد يقبل الحركة ثم تعل فرارا من التقاء الساكنين ومن الإلباس قال الله تعالى فأما الذين سودت وجوههم وقال وأما الذين بيضت وجوههم سابعا أن يكون على مثال فعال سواء أكان واويا نحو إحوال وعوار أم كان يائيا نحو إبياض وغياد والعلة في وجوب تصحيحه هي علة السابقة ثامنا ان يكون على مثال افتعل وذلك بشرطين أحدهما أن تكون عين واوا والثاني أن تدل الصيغة على المفاعلة نحو اجتوروا واشتوروا وازدوجوا فان كانت العين ياء سواء كانت الصيغه داله على المفاعله ام لم تكن نحو ابتاعوا واستاف وكتال وامتار وجب إعلاله وكذلك ان كانت العين واوا ولم تدل الصيغه على المفاعله نحو استاك واستاق واستاء وقتاده ويجب الاعلال فيما عدا ذلك وهو عدم ما, ما سبق صيغ أفعل وانفعل واستفعل نحو أجاب وأقام وأهاب وأخاف ونحو انقاد وانداح ونماح ونماع ونحو استقام واستقال واستراح واستقال وقد وقد وردت كلمات على صيغة أفعل وكلمات أخرى على صيغة استفعل مما عينه حرف علة من غير إعلان من ذلك قولهم أغيمت السماء وأعول الصبي واستحوذ عليهم الشيطان واستنوق الجمل واستتيست الشات واستغيل الصبي وقال عمر بن أبي ربيع صبت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم وقد اختلف العلماء في هذا ونحوه فذهب أبو زيد والجوهري إلى أنه لغة فصيحة لجماعة من العرب بأعيانهم وذهب كثير من العلماء إلى أن ما ورد من ذلك شاذ لا يقاس عليه. وفرق بن مالك بين ما سمع من ذلك وله ثلاثي مجرد نحو أغيمة السماء فإنه يقال غامت السماء فمنع أن يكون التصحيح في هذا النوع مضطردا وما ليس له ثلاثي مجرد نحو استنوق الجمل فأجاز التصحيح فيه حكم الماضي عند اتصال الضمائر به النصيغ التي يجب فيها التصحيح فإن حكمها كحكم السالم لا يحذف منها شيء سواء أكان الضمير ساكنا أم كان متحركا تقول غيت وحولت وغيدا وحولا وغيدوا وحاول وتقول حاولت وداينت وحاولا وداينا وحاولوا وداينوا وكذا تقاولت وتمايت وتقاولا وتمايدا وكذا عولت وبينت وعولا وبين إلى آخره اما التي يجب فيها الإعلال، فإن اسندت إلى ضمير ساكن او اتصلت بها تاء التانيث بقيت على حالها تقول باع وقال وخاف وبتاع واستاك وبتاع واستاكوا واجاب واهاب واجابوا واهابوا وانقاد والماع وانقادوا والماع واستقام واستفاد واستقاموا واستفادوا, واستقاموا واستفادوا, واستقاموا واستفادوا إلى ضمير متحرك وجب حذف العين تخلصا من التقاء السافنين وحينئذ فجميع الصيغ التي تشتمل على حرف زائد أو أكثر يجب أن تبقى بعد حذف العين على حالها تقول ابتعت واستكت وأجبت وأهبت وانقدت واستقمت واستفدت إلى آخرين وأما الثلاثي المجرد فإن كان على فعل بكسر العين وذلك باب علم وجب كسر الفاء إيذانا بحركة العين محلوفة ولا فرق في هذا النوع بين الواوي واليائي تقول خفت ومت وهبت وإن كان على مثال فعل بفتح العين وذلك باب ضرب وباب نصر فرق بين الواوي واليائي فتضم فاء الواوي وهو باب نصر إيذانا بنفس الحرف المحذوف وتكسر فاء اليائي وهو باب ضرب لذلك السبب تقول صمت وقدت وقلت وتقول بعت وطبت وعشت وإن كان مضموم العين على فعل حدفت العين وضمت الفاء للدلالة على الواو نحو طلت قال الله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وقال سبحانه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وقال جل شأنه يا ليتني قبل هذا وقال قالت لهم رسولهم وقال قالت أتينا طائعين وقال قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم حكم مضارعه أما المضارع من الصيغ التي يجب التصحيح في ماضيها فهو على غرار المضارع من الثالم لا يتغير فيه شيء بأي نوع من أنواع التغيير تقول غيد يغيد وحور يحور وناول يناول وبايع يبايع وسول يسول وبين يبين وتقول يتقول وتبين يتبين وتبايع يتبايع وتهاون يتهاون وحول يحول وغيد يغيد وجتور يجتور وحول يحوال وغياد يغياد وأما المضارع مما يجب فيه الإعلان فإنه يعتل أيضا وهو في اعتلاله على ثلاثة أنواع الأول نوع يعتل بالقلب وحده وذلك المضارع من صيغتي انفعل وافتعل فإن حرف العله فيهما ينقلب ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله نحو انقاد ينقاد، ونداح ينداح واختار يختار واشتار العسل يشتاره والاصل في المضارع ينقود ويختير على مثال ينطلق ويجتمع فوقع كل من الواو والياء متحركا بعد فتحه فانقلب الفا فصار يختار وينقاد الثاني نوع يعتل بالنقل وحده وذلك المضارع من الثلاثي الذي يجب فيه الإعلال ما لم يكن من باب عالم يعلم فإنك تنقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح الذي قبل نحو قال يقول وباع يبيع والأصل في المضارع يقول ويبيع على مثال ينصر ويضرب نقلت الضمة من الواوي والكسرة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلهما فصار يقول ويبيع الثالث نوع يعتل بالنقل والجميع، وذلك مضارع الثلاثي الذي يجب فيه الإعلال إذا كان من باب علم يعلم والمضارع الواوي منصيغتي أفعل واستفعل نحو خاف يخاف وهاب يهاب وكاد يكاد ونحو أقام يقيم وأجاب يجيب وأفاد يفيد ونحو استقام يستقيم واستجاب يستجيب واستفاد يستفيد والأصل في مضارع الأمثلة الأولى يخوف على مثال يعلم مثلا إلى الساكن قبلها فصارت يخوف ثم قلبت الواو ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار يخاف والأصل في مضارع الأمثلة الثانية يقوم على مثال يكرم مثلا فنقلت كسره الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصار يقوم ثم قربت الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسره فصار يقوم والأصل في مضارع الأمثلة الثالثة في يستقوم على مثال يستغفر مثلا فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فصار يستقيم ثم الواو الواوياء لوقوعها ساكنة إثر كسر فصار يستقيم وقص على ذلك أخواتهم واعلم أنه يجب بقاء المضارع على ما استقر له من التصحيح أو الإعلال ما دام مرفوعا أو منصوبا فإذا جزم فإن كان مما يجب تصحيحه بقي على حاله وإن كان مما يجب إعلاله بأي نوع من أنواع الإعلال وجب حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين يقولوا يخاف التقي من عذاب الله وليستقيم الظل والعود أعوج، ولو لم يخف الله لم يعصه وإن تستقم تنجح ويعود إليه ذلك الحرف المحذوف إذا أسند إلى الضمير الساكن نحو لا تخافوا أو أُكِّد بإحتانوني التوكيد نحو وإما تخافن وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى حكم أمره قد عرفت غير مرة أن الأمر مقتطع من المضارع بحذف حرف المضارعة وجتلا همزة الوصل مكسورة أو مضمومة إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا وعلى هذا فالأمر من الأجوف الذي تصح عينه في الماضي والمضارع مثل الأمر من السالم نحو إغيد وبين وجتويرا وما أشبه ذلك والأمر من الأجوف الذي تعتل عين ماضيه ومضارعه مثل مضارعه المجزوم يجب حذف عينه ما لم يتصل بضمير ساكن أو يؤكد بإحدى النونين تقول خف واستقم وأجب وتقول خاف ربك وهذه عقابه وتقول خافن خالقك ونحو ذلك حكم إسناد المضارع للضمير إذا أسند المضارع من الأجوف إلى الضمير الساكن بقي على ما استحقه من الإعلال أو التصحيح ولم تحذف عينه ولو كان مجزوماً تقول يخافان ويخافون وتخافين وليخاف يخاف ولن, يخاف ولن تخاف ولم, تخاف ولم, تخاف ولم تخاف ولم تخاف ولم تخاف وكذا باقي المثل وإذا اسند إلى الضمير المتحرك قذفت عينه إن كان مما يجب فيه الإعلان سواء أكان مرفوعاً أم منصوباً أم مجزوماً تقول النساء يقولنا ولم يثبنا ولم يرعنا حكم إسناد الأمر إلى الضمائر الأمر كالمضارع المجزوم فلو أنه اسند إلى الضمير الساكن رجعت إليه العين التي حذفت منه حال إسناده للضمير المستتر تقول. قولا وخافا وبيعا وقولوا وخافوا وبيعوا وقولي وخافي وبيع وإذا اسند إلى الضمير المتحرك بقيت العين محذوفة تقول قلنا وخفن وبعنا قال الله تعالى فقولا له قولا لينا وقال وقولوا للناس حسنا وقال فاستقيما ولا تتبعاني وأقيم الصلاة وقال أقيم الصلاة لدلوف الشمس وقال وقلنا قولا معروفا وقال أجيب داعي الله الفصل السادس في الناقص وأحكامه وهو كما سبقت الإشارة إليه ما كانت لامه حرف علة وتكون اللام واوا أو ياء ولا تكون ألفا إلا منقلبة عن واو أو يا. وأنواعه على التفصيل الشتة لأن كل من الواوي واليا إما أن يبقى على حاله وإما أن ينقلب ألفا وإما أن تنقلب الواوياء أو الياء واوا وما آخره ألف إما أن تكون هذه الألف منقلبة عن واو وإما أن تكون منقلبة عن يا فمثال الواو الأصلية الباقية بذو ورخو وسرو ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت ياء أن حضي وحفي وحلي ورجي ورضي وشقي وكذلك وكذا حوي وقوي ولوي وستأتي في اللفيف ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت ألفا سما ودعا وغزا ومثال الياء الأصلية الباقية رقية وزقية وشصية وطغية وصغية ومثله ضوية وعسية وهوية وستأتي في اللفيف ومثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت واوا نهوا وليس في العربية من هذا النوع سوى هذه الكلمة ومثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت ألفا رما وكفى وهما وماء ويجيء الناقص على خمسة أوجه الأول مثال ضرب يضرب نحو مرى يمري وفلا يفلي الثاني مثال نصر ينصر نحو دعا يدعو وسمى يسمو وعلى يعلو الثالث مثال فتح يفتح نحو نحى ينحى وطغى يطغى ورعى يرعى وسعى يشعى الرابع مثال كرم يكرم نحو رخ ويرخو وسر ويسر الخامس مثال علم يعلم نحو حفي يحفى ورضي يرضى ورقى يرقى حكم ماضيه قبل الاتصال بالضمائر أما ما عدد ثلاثي المجرد فيجب في جميعه قلب اللام ألفا وذلك لأن اللام في جميعها متحركة الأصل مفتوح ما قبلها فحيثما وقعت الياء أو الواو في إحدى هذه الصيغ فلن تقع إلا مستوجبة لقلبها ألفا نحو سلقى وقلسا وأعطى وأبقى ودارا ونادى واهتدى واقتدى وانجلى وانهوى وتلقى وتزكى وتراضى وتعامى واستدعى واستغشى والأصل في جميع ذلك أبقى مثلا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار أبقى وقس الباقي أما الثلاثي المجرد فاما أن تكون عينه مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة فإن كانت عينه مضمومة فإن كانت اللام واوا سلمت نحو ثروه وإن كانت ياء انقلبت واوا لتطرفها إثرى ضمة نحو نهوة وإن كانت عينه مكسورة فإن كانت اللام ياء سلمت نحو بقية وإن كانت واوا انقلبت ياء لتطرفها إثر كسرة نحو رضية وإن كانت عينه مفتوحة وجب قلب لامه ألفا واوا كان أصلها او ياء لتحرك كل منهما وانفتاح ما قبل نحو سما ورمة حكم مضارعه قبل الاتصال بالضمائر النظر في المضارع يتبع حركة ما قبل الآخر فإن كانت ضمة وهذا لا يكون إلا في مضارع الثلاثي الواوي صارت اللامواوا نحو يسر ويدعو وإن كانت كسره ويكون ذلك في مضارع الثلاثي اليائي وفي مضارع الرباعي كله وفي مضارع المبدوء بهمزة الوصل من الخماسي والسلاسي صارت اللام يأن نحو يرني ويعطي وينهوي ويستولي وإن كانت فتحة ويكون هذا في مضارع الثلاثي من باب علم وفتحة وفي مضارع المبدؤ بالتاء الزائدة من الخماسي صارت ألفا نحو يرضى ويطغى ويتولى ويتزكى حكم الماضي عند الإسناد إلى الضمائر ونحوها. إذا اسند الماضي إلى الضمير المتحرك فإن كانت لامه واوا أو ياء سلمتا تقول سروت ورضيت وإن كانت اللام ألفا قلبت ياء فيما زاد على الثلاثه وردت إلى أصلها في الثلاثي تقول أعطيت واستدعيت وتقول غزوت ودعوت وسموت وتقول رميت وسنيت وبغيت وإذا اتصلت به تاء التأنيث فإن كانت اللام واوا أو ياء بقيتا وانفتحتا تقول سوت ورضيت وإن كانت اللام ألفا حذفت الثلاثي وغيره تقول دعت وسمت وغزت ورمت وبنت وكنت وتقول اعطت ووالت واستدعت وإذا أسند الماضي إلى الضمير الساكن فإن كان ذلك الضمير ألف الاثنين بقي الفعل على حاله إذا كان واويا أو يائيا تقول سروى ورضيا وإن كانت لامه الفا قلبت ياء فيما عدا الثلاثي وردت الى أصلها في الثلاثي تقول أعطيا وناديا وناجيا واستدعيا وتقول غزوا ودعوا ورميا وبغيا وإن كان الضمير واو الجماعه حذفت لام الفعل واوا كانت او ياء او الفا وبقي الحرف الذي قبل الارث مفتوحا للاذان بالحرف المحذوف وضم الحرف الذي قبل الواو والياء لمناسبه واو الجماعه تقول اعطوا واستدعوا ونادوا وغزوا ودعوا ورموا وبغوا وتقول سروا وبذوا ورضوا وبقوا قال الله تعالى ونادوا يا مالك وقال واستغشوا ثيابهم وقال دعوا الله مخلصين له الدين وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال فنسوا حظا مما ذكر به حكم مضارعه عند الاتصال بالضمائر إذا أسد المضارع إلى نون النسوة فإن كانت لا مهواوا أو ياء سلمتا تقول النسوة يسرون ويدعون ويغزون وتقول النسوة يرمين ويسرين ويعطين ويستدعين وينادين، قال الله تعالى إلا أن يعفون وإن كانت لامه ألفا قلبت ياءا مطلقا نحو يرضينا ويخشينا ويتزكينا ويتداعينا ويتناجينا وإسناده لألف الاثنين مثل إسناده إلى نون النسوة تسلم فيه الواو والياء وتنقلب الألف ياء مطلقا إلا ان ما قبل نون النسوه ساكن وما قبل ألف الاثنين مفتوح تقول المحمدان يسروان ويدعوان ويغزوان ويرميان ويسريان ويعطيان ويستدعيان ويناديان ويرضيان ويخشيان ويتزكيان ويتداعيان ويتناجيان وإذا اسند المضارع إلى واو الجماعة حذفت لامه مطلقا واو كانت أو ياء أو الفا وبقي ما قبل الألف مفتوحا للإيذان بنفس الحرف المحذوف وضم ما قبل الواو من ذي الواو أو الياء لمناسبة واو الجماعة تقول يرضون ويخشون ويتزكون ويتداعون ويتناجون وتقول يسرون ويدعون ويغزون ويرمون ويسرون ويعطون ويستدعون وينادون قال الله تعالى يخشون ربهم وقال سبحانه فلا تتناجوا بالاسم والعدوان وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وإذا اسند المضارع إلى ياء المؤنثة المخاطبة حذفت اللام مطلقا واو كانت أو ياء أو الفا وبقي ما قبل الألف مفتوحا للإيذان بنفس الحرف المحذوف وكسر ما قبل الواو أو الياء لمناسبة ياء المخاطبه تقول تخشين يا زينب وترضين وتدعين وتعلين وترمين وتبنين وتعطين وتسترضين حكم إسناد الأمر إلى الضمائر الأمر كالمضارع المجزوم والأصل أن لام الناقص تحذف في الأمر لبناء الأمر على حذف حرف العلة ولكنه عند الإسناد إلى الضمائر تعود إليه اللام ثم إذا اسند لنون النسوة أو ألف الاثنين سلمت لامه إن كانت ياء واوا وقلبت ياء أن, إن كانت الفا تقول يا نسوة سرون وادعون وغزون وارمينا وسرينا واعطينا واستدعينا ونادينا وارضينا وخشينا وتزكينا وتداعينا وتناجينا وتقول يا محمداني اسروا وادعوا واغزوا وارميا واسريا واعطيا واستدعيا وناديا وارضيا واخشيا وتزكيا وتداعيا وتناجيا وإذا أسد إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة قدفت لامه مطلقاً واو كانت أوياء أو ألفاً وبقي ما قبل الألف في الموضعين مفتوحا وكسر ما عداه قبل ياء المخاطبة وضم قبل واو الجماعة تقول ارضوا وخشوا وتزكوا وسروا وادعوا وغزوا وارموا وأعطوا واستدعوا وتقول ارضي وخشي وتزكي واسري وأعطي واستدعي الفصل السابع في اللفيف المفروق وأحكامه وهو كما عرفت ما كانت فاؤه ولامه حرفين من أحرف العلة وتقع فاؤه واوا في كلمات كثيرة ولم نجد منهما فاؤه ياء إلا قولهم يديا وتكون لامه ياء إما بقية على أصلها وإما أن تنقلب ألفا ولا تكون لامه واوا فمثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت ألفا وحا وودا ووشا ومثال ما لامه ياء باقية على حالها وجي ووريا ووليا ويجيء اللفيف المفروق على ثلاثة أوجه أحدها مثال ضرب يضرب نحو وعا يعي ونا يني وها يهي الثاني مثال علم يعلم نحو وجي يوجا الثالث مثال حسب يحسب نحو ولي يلي ووري يري حكمه يعامل اللفيف المفروق من جهة فائه معاملة المثال ومن جهة لامه معاملة الناقص وعلى هذا تثبت فائه في المضارع والأمر إن كانت ياء مطلقا وكذا إن كانت واوا والعين مفتوحة تقول يد ييدي وأيدي وتقول وجي يوج ووج وتحذف فاؤه في المضارع من الثلاثي المجرد والأمر إذا كانت واوا والعين مكسورة وذلك باب ضرب وباب حسب تقول وعا يعي وونا يني ووها يهي وتقول ولي يلي ووريا يري وتحذف لامه في المضارع المجزوم وفي الأمر أيضا الا إذا اسند إلى نون النسوه أو ألف الاثنين تقول النسوه لم يعينا وينينا ويهينا ويلينا ويوجينا وتقول ايضا يا نسوه عينا ونينا وهينا ولينا ووجينا وتقول في الاسناد إلى ألف الاثنين المحمدان يعياني وينيان ويهيان ويليان ويوجيان وتحذف نون الرفع في الجزم والنصب وتقول ايضا يا محمدان عيا ونيا وهي وليا ووجيا فاذا اسند احدهما الى واو الجماعه او ياء المخاطبه أو إلى الضمير المستتر حذفت لامه فاذا كان مع هذا مما تحذف فاؤه صار الباقي من الفعل حرفا واحدا وهو العين فيجب حينئذ يجتلابها السكت في الأمر المسند للضمير المستتر عند الوقف تقول قه له عه فه نه ده ويجوز لك الاتيان بها السكت في المضارع المجزوم المسند للضمير المستتر عند الوقف تقول لم يقه ولم يله إلى آخره ويجوز أن تقول لم يله ولم يق وصلا ووقفا الفصل الثامن في اللفيف المقرون وأحكامه وهو كما سبق ما كانت عينه ولامه حرفين من أحرف العلة وليس فيهما عينه ياء ولامه واو اصلا وليس فيهما عينه ياء ولامه ياء إلا كلمتين هما حي وعي وليس فيه ما عينه واو و واو باقيه على حالها اصلا والموجود منه بالاستقراء الانواع الاتيه النوع الأول ما عينه واو و واو قد انقلبت ألفا نحو حوى وعوى وغوى وزوى وبوى النوع الثاني معين هواو ولا واو قد انقلبت ياء نحو غوية وقوية وجوية وضوية ولوية النوع الثالث معين هواو ولا ياء باقية على حالها نحو ذوية وذوية وروية وضوية وهوية وثوية وصوية النوع الرابع معين هواو ولا ياء قد انقلبت ألفا نحو أوى سوى حوى ذوى روى شوى صوى ضوى طوى كوى لوى نوى هوى النوع الخامس معينه مع ياء ولا ياء باقية على حالها وهو حي وعي ويجيء اللفيف المقرون الثلاثي على وجهين الأول مثال ضرب يضرب نحو عوى وحوى ونحو ذوى ونوى الثاني مثال علي ما يعلم نحو غوي وقوي ونحو عي وذوي حكمه أما عينه فلا يجوز فيها الإعلان بأي نوع من أنواعه ولو وجد السبب الموجب للاعلان بل تعامل معاملة عين الصحيح فتبقى على حالها وأما لامه فتأخذ حكم لام الناقص بلا فرق فإن وجد ما يقتضي قلبها الفا انقلبت الفا نحو طوى ولوى وغوى وعوى ونحو يهوى ويضوى ويقوى ويجوى وإن وجد ما يقتضي سلب حركتها حذفت الحركة نحو يطوي ويهوي ويلوي وينوي وإن وجد ما يقتضي حذف اللام حذفت كما في المضارع المجزون مسندا إلى الظاهر أو الضمير المستتر وكما في الأمر المسند إلى الضمير المستتر وكما في سائر الأنواع عند الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة تقول لم يطوي محمد ولم يلوي وطوية يا محمدان والوية وتقول المحمدون طووا وهم يطوون ويلوون وطووا ولو وأنت يا زينب تطوين وتلوين وطوي ولوي وإن لم توجد علة تقتضي شيئا من هذا بقيت الله بحالها كما في حية وعية الباب الثالث في اشتقاق الصيغتي المضارع والأمر وفيه فصلان الفصل الأول في أحكام عامة الفصل الثاني في أحكام تخص بعض الأنواع الفصل الأول في الأحكام العامة تشتق صيغه المضارع من الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهذه الأحرف أربعة يجمعها قولك نأتي أو أنيت أو نايت ثم إن كان الماضي على أربعة أحرف سواء أكان كلهن أصولا نحو دحرج أم كان بعضهن زائدا نحو قدم وأكرم وقاتل وجب أن يكون حرف المضارعة مضموما تقول تدحرج ويقدم ويكرم ويقاتل وإن كان الماضي على ثلاثة أحرف نحو ضرب ونصر وعلم أو على خمسة نحو تدحرج وانطلق أو على ستة نحو استغفر وقعندد وجب أن يكون حرف المضارعة مفتوحا تقول يضرب وينصر ويعلم ويتعلم ويتدحرج وينطلق ويستغفر ويقعندد وحركة الحرف الذي قبل الآخر هي الكسر في مضارع الرباعي نحو يكرم. ويقدم ويقاتل ويدحرج وكذا في مضارع الخماسي والسداسي إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل نحو انطلق واجتمع واستخرج تقول في المضارع منهن ينطلق ويجتمع ويستخرج فإن كان ماضي الخماسي مبدوءا بتاء زائد نحو تقدم وتقاتل وتدحرج فما قبل الآخر في مضارعه مفتوح تقول يتقدم ويتقاتل ويتدحرج فأما ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي فمفتوح أو مضموم أو مكسور وطريقة معرفة ذلك فيه السماع من أفواه العارفين أو النقل عن المعاجم الموثوق بصحتها ويخذ الأمر من المضارع بعد حذف حرف المضارعة من أوله ثم إن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا نحو يتعلم ويتشاور ويصوم ويبيع تركت الباقي على حاله إلا أنك تحذف عين الأجوف للتخلص من التقاء الساكنين فتقول تعلم وتشارك وصوم وبع وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا نحو يكتب ويعلم ويضرب ويجتمع وينصر ويستغفر اجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن وهذه الهمزة يجب كسرها إلا في أمر الثلاثي الذي تكون عين مضارعه مضمومة أصالة فتقول اكتب اعلم اضرب اجتمع انصرف استغفر الفصل الثاني في أحكام تخص بعض الأنواق أولا المضارع والأمر من رأى تحذف همزتهما وهي عين الفعل تقول يرى البصير ما لا يرى الأعشى وره وتحذف الهمزة من أخذ وأكل وسأل في صيغة الأمر إذا بدأ بها تقول خذ وكل ومر قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة كلوا من الطيبات وفي الحديث مر أبا بكر فليصلي بالناس فإن سبق واحد منها بحرف عافف جاز الأمران حذف الهمزة وبقاؤها تقول التفت لما يعنيك وخذ في شأن نفسك وإن شئت قلت واخذ في شأن نفسك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وقال سبحانه خذ العفو وأمر بالعف ثانيا ماضي المضعف الثلاثي ومضارعه غير المجزوم بالسكون يجب فيهما الادغام إلا أن يتصل بهما ضمير رفع متحرك تقول شد يشد ومد يمد وفر يفر فإن اتصل بهما ضمير رفع متحرك كنون النسوة وجب الفك تقول الفاطمات شددنا ويشددنا ومددنا ويمددنا وفررنا ويفررنا وأما الأمر والمضارع المجزوم بالسكون فيجوز فيهما الفق والإضغام تقول أشدد ولا تشدد وإن شئت قلت شد ولا تشد ثالثا يجب حذف فاء المثال الثلاثي من مضارعه وأمره بشرطين الأول أن تكون الفاء واول والثاني أن يكون المضارع مكسور العين تخلصا من وقوع الواو بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة تقول في مضارع وعدا وورث وأمرهما يعد ويرث وعد ورث رابعا تحذف عين الأجوف من مضارعه المجزوم بالسكون ومن أمره المبني على السكون تقول في قال وباع وخاف لم يقل ولم يبع ولم يخف وقل وبع وخف فإن كان المضارع مجزوما بحذف النون أو كان الأمر مبنيا على حذف النون لم تحذف عين الاجوف تقول لم يقولوا ولم يبيعوا ولم يخافوا وتقول قولوا وقولا وقولي وبيعوا وبيعا وبيعي وخافوا وخافا وخافي وكذلك تحدث عين الأجوف من الماضي والمضارع والأمر إذا اتصل بأحدهم الضمير المتحرك نحو الفاطمات قلنا وبعنا وخفنا ويقلنا ويبعنا ويخفنا وتقول يا فاطمات قلنا خيرا وبعنا الدنيا وخفنا الله خامسا تحذف لام الناقس واللفيف المقرون من مضارعه المجزوم وأمره سقول في خشية ورضية وسرو ورمى وطوى لم يخشى ولم يرض ولم يسر ولم يرم ولم يطوي وكذا اخشى وارضى وسر وغز ورمى وطوى سادسا يعامل اللفيف المفروق من جهة فائه معاملة المثال ومن جهه لامه معامله ناقص فيبقى امر ثلاثيه على حرف واحد فيجب الحاقها استكتبه تقول في الامر من وقا ووفى وونى وودى وولي ووعى ق وفه ونه وده وله وعه سابعاً تحذف الهمزة الزائدة من مضارع الفعل الذي على على جينة أفعل نحو أكرم وأبقى وأوعد ومن أمره ومن اسمي الفاعل والمفعول منه تقول يكرم ويبقي ويوعد وتقول أكرم وأبقي وأوعد وتقول هو مكرم ومبق وموعد وهو مكرم ومبقى وموعد والأصل في هذا الحذف المضارع المبدوء بهمزة المضارعة ثم حمل عليه بقية صيغ المضارع وفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول وإنما كان الأصل هو الفعل المضارع المبدوء بهمزة المضارعة لأنه يجتمع فيه لو بقي على الأصل همزتان متحركتان في أول الكلمة فكان يقال أكرم، وقياس نظائر ذلك أن تقلبه ثانية الهمزتين واو طلبا للتخفيف ولكنهم حذفوا في هذا الموضع وحده ثانية الهمزتين وقد ورد شاذا قول الشاعر فإنه أهل لأن يؤكرم وقال الراجز وصاليات ككما يؤسفين. الباب الرابع في تصريف الفعل بأنواعه الثلاثة مع الضمائر يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمائر الرفع به إلى ثلاثة عشر وجها اثنان للمتكلم وهما نصرت ونصرنا وخمسة للمخاطب وهي نصرت نصرت نصرت ما نصرتم نصرتنا وستة للغائب وهي نصر نصرت نصر, نصر نصرت نصر نصرنا نصر نصر نصر وللمضارع في تصاريفه ثلاثة عشر وجها أيضا اثنان للمتكلم وهما أنصر وننصر وخمسة للمخاطب وهي تنصر وتنصرين وتنصران وتنصرون وتنصرنا وستة للغائب وهي ينصر محمد وتنصر هند وينصران وتنصران وينصرون وينصرنا وللأمر من هذه التصاريف خمسة أوجه لا غير وهي أنصر وانصري وانصرا وانصروا وانصرنا وذلك لأنه لا يكون إلا للمخاطب. الباب الخامس في تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد وفيه فصلان الفصل الأول في بيان ما يجوز تأكيده وما يجب وما يمتنع والأصل أنك توجه كلامك إلى المخاطب لتبين له ما في نفسك خبرا كان أو طلبا وقد تعرض لك حال تستدعي أن تبرز ما يتلجلج في صدرك على صورة التأكيد لتفيد الكلام قوة لا تكون له إذا ذكرته على غير صورة التوكيد وقد تكفل علم المعاني ببيان هذه الحالات فليس من شأننا أن نتعرض لبيانها كما أننا لا نتعرض هنا لما توكّد به الجمل الاسمية وفي اللغة العربية لتوكيد الفعل نونان إحداهما نون مشددة كالواقعة في نحو قوله تعالى ولنصبرن على ما آذيتمونا والثانية نون ساكنة مثل الواقعة في قول النابغة الجعدي فما يكن لم يسار قَوْمِهِ قومه فاني ورب الراقصات لاسرى وقد اجتمع في قوله تعالى كلمه ليسجنن ولا من الصاغرين وليس كل فعل يجوز تاكيده بل الافعال في جواز التاكيد وعدمه على ثلاثه انواع النوع الأول ما لا يجوز تأكيده أصلاً وهو الماضي لأن معناه لا يتفق مع ما تدل عليه النون من الاستقبال النوع الثاني ما يجوز تأكيده دائما وهو الأمر وذلك لأنه للاستقبال البثة النوع الثالث ما يجوز تأكيده أحياناً ولا يجوز تأكيده أحيانا أخرى وهو المضارع والأحيان التي يجوز فيها تأكيده هي أولا أن يقع شرطا بعد إن الشرطية المدغمة في ما زائدة المؤكدة نحو إما تجتهدن فأبشر بحسن النتيجة وقال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة وقال فإما ترين من البشر أحدا وقال فإما تثقفنهم وقال إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ثانيا ان يكون واقعا بعد اداه طلب نحو لتجتهدن ولا تغفلن وهل تفعلن الخير وليتك تبصرن العواقب وازرع المعروف لعلك تجنين ثوابه وأل وألا تقبلن على ما ينفعك وهل تعودن صديقك المريض قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا ثالثا أن يكون منفيا بلا نحو لا يلعبن الكسول وهو يظن في اللعب خيرا وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وتوكيده في الحالة الأولى أكثر من توكيده فيما بعدها وتوكيده في الثانية أكثر من توكيده في الثالثة وقد تعرض له حالة توجب تأكيده بحيث لا يسوغ المجيء به غير مؤكد وذلك بعد كونه مستقبلاً إذا كان مثبتا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل نحو والله لينجحن المجتهد وليندمن الكسول وقال الله تعالى لأكيدن أصمامكم فإن لم يكن مستقبلا أو لم يكن مثبتا أو كان مفصولا من اللام بفاصل امتنع توفيده قال الله تعالى الله تفتأ تذكر يوسف وقال جل شأنه لا أقسم بيوم القيامة وقال ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال ولئن مدتم أو قتلتم إلى الله تحشرون الفصل الثاني في أحكام آخر الفعل المؤكد الفعل الذي تريد تأكيده إما صحيح الآخر وذلك يشمل السالمة والمهموزة والمضاعف والمثال والأجوث وإما معتل الآخر وهو يشمل الناقص واللفيف من نوعه ثم المعتل إما أن يكون معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء وعلى أي حال فإما أن يكون مسندا إلى الواحد ظاهرا أو مستترا أو إلى ياء الواحدة أو ألف الاثنين أو الاثنين أو واو جمع الذكور أو نون جمع النسوة فإن كان الفعل مسندا إلى الواحد ظاهرا كان او مستثرا بني آخره على الفتح صحيحا كان آخر الفعل أو معتلا ولزمك أن ترد إليه لامه إن كانت قد حذفت كما في الأمر من الناقص واللفيف والمضارع المجزوم منهما وأن ترد إليه عينه إن كانت قد حذفت أيضا كما في الأمر من الاجوف والمضارع المجزوم منه، وإن كانت لامه ألفا، لزمك أن تقلبها ياء مطلقا لتقبل الفتحة. تقول: لا تجتهدن يا علي، ولا تدعون إلى الخير، ولا ذكر الشر، ولا بما قسم الله لك، ولا تقولن الحق وإن كان مر وتقول اجتهدن ودعوا ونطوينا ورضينا وقلنا وإن كان الفعل مستدا إلى الألف خذ نون الرفع إن كان مرفوعا وكثرت نون التوكيد تقول لا تجتهداني ولا تدعواني ولا ولا ترضياني ولا واجتهداني وادعواني وارضياني وقولاني وإن كان الفعل مسندا إلى الواو حذفت نون الرفع أيضا إن كان مرفوعا ثم إن كان الفعل صحيح الآخر حذفت واو الجماعة وأبقيت ضم ما قبلها تقول لتجتهدن وجتهدن وإن كان الفعل معتل الآخر حذفت آخر الفعل مطلقا ثم إن كان اعتلاله بالالف ابقيت واو الجماعه مفتوحا ما قبلها وضممت الواو تقول لا ترضون وارضون وان كان الفعل معتل الاخر بالواو أو الياء حذفت مع حذف آخره واو الجماعه وضممت ما قبلها تقول لا تدعن ولا تظون ودعن وان كان الفعل مسندا الى ياء المخاطبة حذفت نون الرفع ايضا ان كان مرفوعا ثم إن كان الفعل صحيح الآخر حذفت ياء المخاطبة وأبقيت كسر ما قبلها تقول لتجتهدن يا فاطمة واجتهدن وإن كان الفعل معتل الآخر حذفت آخر الفعل مطلقا ثم إن كان اعتلاله بالألف أبقيت ياء المخاطبة مفتوحا ما قبلها وكسرت الياء تقول لا لترضينا وارضينا وإن كان الفعل معتلى الآخر بالواو أو الياء حذفت مع آخره ياء المخاطبة وكسرت ما قبلها تقول لا ولا ولتطونا ودعن وطونا وإن كان الفعل مسندا إلى نون جماعة الإناث جئت لألف سارقة بين النونين نون النسوة ونون التوكيد الثقيلة وكسرت نون التوكيد تقول لا واكتبناني ولترضيناني وارضيناني ولتدعوناني ولا ولتطويناني ناني واطويناني